يوما وكل وقت جرح جديد كيف ينام الألم يوما وكل وقت جرح جديد ما كيف يسكن الألم كيف يوما وكل وقت جرح جديد وإسلماه تكالبوا ليطفئوا نور الهدى حسدا شديد وإسلماه تكالبوا فحقدهم لألف ضر بل يزيد وإسلماه صرخة الهدى الذي سئم الهوان دل العبيد كيف ينام الالم يوما والدم يصرخ في الوريد بل كيف يسكن الالم كيف ينسى يوما وكل وقت جرح جديد وا اسلما هدمعه بالتلهه وتكل العفاف غصب وعيد وا اسلما رجفه طفل الذي نام ينتظر الفجر السعيد كيف ينام الالم Ya Muhammad dam yasrukh fil wareda ma kayfa yaskur al alam يوما وكل وقت جرح جديد فيا امه الاسلام عودي وجدد دعوه العهد المجيد فالشرع سيف ناصر وانه لنا ما طريق السديد كيف ينام الالم يوم الدم يصرخ في الوريد بل كيف يسكن الالم كيف يوما وكل وقت جرح جديد كيف ينام الالم يوم الدم يصرخ في الوريد بل كيف يسكر الآلم يوما وكل وقت جرم